ورسول السنة للإمام أحبق بن حمقر ثلاثة فراغة إن الحمد لله نحن قدمنا أستعيمه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا عن سيئات أعائلنا من يهدي إبناء فلا نضل له ومن يقبل فلا هادي له أشهد أن لا إله إن الله أحضره لا شريك له وأشهد أننا حمدنا عبده ورسوله اللهم صلعوا على الحمد وعليهم حمدهم كما صلت علي إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميم المجيد الله جالك على الحمز العدالة المحمد كما ضرقت علي إبراهيم وعلى آله إبراهيم أنك حميم المجيد أما بعد هذا الآن هو المسجلس الأول في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن رحمه الله تعالى <تصفيق> وقد درجت ولماء التابعين وتابع التابعين من الثلاث الصالح على تصمير المصنفات في باب الاعتقاد بغنوان السنة وكان من اوائل هذه المصنفات هو كتابه وكان من اوائل هذه المصنفات كتابه اوائل احمد رحمه الله الذي توفى نشراته بإذن الله تعالى ف... فألف كذلك عبد الله بن أحمد عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد رحمه الله كتاباً حيث سلاماً الصنة وكذلك ألف ابن أبي عاصم كتاب الصنة وكذلك ألف محمد ابن نصر المرازي تلميذ إماني أحمد رحمه الله كتاب سمع أعظم السنة وكذلك الإمان منهبة الله حسن بن نصور الله رحمه الله تعالى ألف كتابه في الاعتقاد وسمعه مسارح اعتقاد يهل السنة وكذلك كذلك الحميدي ألف من كتاب سنن رسوله وكذلك الاوامر الااماره الصغرى والمصغرى فكتاب رسوله الاخير المستف وصاحب الحديث ف كل ها الى من تصنيف هذه المصروفات ان يبينه لعامة المسلمين الأصمم التي خالفت فيها أهل السنة الفرق المتدعة التي بدأت تهضر في نهاية أعلى الصحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأممة ستفترق على 73 فرقا كما ثمت هذا الحديث الصحيح الحديث المعارف. الحديث المعارف من حديث معارضة أبي سفيانا من حديث عاصر بن بالك حديث غيرهما جاء من عدة طرق نصحه أحاديثه مجموعيا وكذلك من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترض على ثلاثة صغيرة لم بدأت تظهر موادل هذا الافتراض في آخر عهد في زمن التابعين قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى إمام التابعين هذه المقولة الشهيرة التي قال فيها كانوا أي كان العلماء لا يسألون على الإثنان فلما وقع في الفتنة أي لما وقع في الفتنة وبدأ للصراع قرأوا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة فرق فكان من الواجب على العلماء أن يضعوا الأصول أو أن يبينوا الأصول التي ناتى الذي صلى الله عليه وسلم وقد بلدها الاستخابة وبلدها استخابة بدورين إلى من دعوه إلى من دعوه من التابعين في غمر الاستخابة ما كانت هناك كان حاجة إلى مثل هذه المصنصات لأن الصحابة كانوا على عقيدة واحدة وعلى منهج واحدة من هذه المجوعة وكانت هذه الأصول وضحة وضحة لديهم وكانوا يبلغ لها ويبسق لها في الآفات حتى ظهرت ناجدة أهل البذك فخرجت الخواج وقتل إسماري العفاق قبل الله عنه <تصفيق> ثم قتلوا علي مآل طالب وأشاعوا الفتن بين المسلمين وكفروا الصحابة وكفروا لعب الصغرات اتهموا علي مضي الله عنه فإنه لا يحكم بحكم الله وقال إن الحكم إلا لله فقال عليهما أنه قال كم أخرج هذا الإمام المسلم كلمة حق أريد من باسك ف... ثم ظهرت لذلك فلقة الشيعة الرسولة الذين أيضا بخار الصحارة والذين ما ترك أصلاً بأصول الإسلام إلا وخالفه أضارف أم أظهر المعتدلة أظهر الزهنية الذين نقلوا الصفات عن الله عز وجل إلى آخر الفرق التي سوف نتحدث عن بعضها بإذن الله تعالى في خلال صفحينا من هذا الكتاب فمن, فمن هنا وضع إمام أحمد أصول السنة هذه الأصنة التي تميز شريعة الطرق الناجية أهل الحديث والأخرة والتي بلغت الافتخابة سنقرح هذه المصرفات التي قلمت في هذه القرون حتى يعيث أصول السنة وحتى يتبين لهم الأصول الكاسدة التي عليها الفرق وإحجاب سواء الفرق التي ذكرنا بعض الأسنائية الآن أو الفرق بأحزاب المعاصر التي يتعبد امتداداً مهادي الفرق الحديث فينا الخوارج وكذلك المقادلة والجهنية والأشاعره والمرجاء والشيعة الواطن الافراد كل هذه الافكار هي موجوده الان بيننا ولا قد تكون موجوده ايضا اسماء في ثقافه ف ان ان فرقه الناجيه السلفيين ليس حزبا وليس فرقه منشقة مثل هذه الأحزاب إنما هم الذين يسيرون على سبيل السلح الصراح فهم ينتظون إلى المنهج مع صلة إلى منهج الجماعة الأولى منهج الجماعة الأولى من هذه الصحارة هم ليسوا حزبيين السلفيون أهل الصلة أهل الحديث والأخر هم ينتمون إلى منهج الصخابة للصلاح الصلاح لا ينتمون إلى حذب ولا ينتمون إلى شخص بعلمي وإنما ولكهم أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لصخابة ومن صار على نهجه من تغيرين نفسك هذه مقدمه هامه وجب حتى نعرف لماذا نحن ندرس كتاب اصول السنه ندرس كتاب اصول السنه حتى تتبين لها حتى تتبين لنا هذه الأصول التي عليها الصحابة الصلاة الصلاة و كتاب أصول السنة هناك من أهل البدع أو من سكك في صحه نسبتي التي لا احد محرمه و سوف استعرض لكم ان شاء الله تعالى الادله القويه على صحه نسبتي هذا كتاب لا محاله فموضوع اولها هذا الكتاب وصل إلينا عن طريق نسخة خطية محروضة في المكتبة الظاهرية في دمشق وهذه المكتبة هي من أكبر المكتبات على نسخة العالم في الأخور الخطية هي أكتور وهي التي كان يجلس فيها الشايكو المخدس العلمة الألبانية رحمه الله وتعالى لم يكن وكان فرغا استخراج كثير من الكنوز من هذه المفترة فكان من هذه الكنوز التي أخرجها العلمة الألبانية الله هذا تسمعوا و قام العلماء العالم بنسخه جده فهناك نسخه اصليه التي محمله وحفظه في مكتبه الضرعيه وهناك نسخه اخرى لخط الشيخ الباني الحمد لله في الجامع الاسلامي بالمدينه النبوي وهذه النسخة الخطيّة عليها الإثناد هي وقت الإثناد الإثناد من الناسخ هذه النسخة إلى الإمام الأحد و... نعرضنا هذا الإثناد ومستطيع أن على صحة نسبة, نسبة الكتابة إلى ف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فجاء في إثناء المسكة الخطية حدامها الشيخ أبا عبد الله يحيى ابن حسن ابن البنات قال أخبارها والدي أبو علي الحسن ابن أحمد أبو علي الحسن ابن, ابن أحمد ابن البنات قال أخضرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبدالله ابن مشرام المعدلة قال أخضرنا وصنانه ابن ابن خنات قال أخضرنا أبو محمد الحفر ابن ابن أبي العنفر صراعا عليه من كتاكي بشهر وديع الأول من سنة ثلاثة وعشرين عائلتين قال حدثني أرجاع خار محمد ابن سليمان المنطوري رضي القريق المصري بتنينيس قال حدثني عبد المنطوري في غرائب العصور قال سمعت يقول اقرا ابو بكر احمد بن حمدان رضي الله عنه ويقول سمعت ابا عبد الله الصحوادي بن حمدان رضي الله عنه يشرح السنه دي اصول السنه عندنا وبدا يكتب متن الكتاب هذا هو اثناده الاصل أخطي الذي به وصد إلينا الكتاب طمعهم يراجع تراجع رواب هذا في كتب الجهة والتعبير في كتب التي اغتنت بترجمة الرواب الذين روهم الأحاديث والأخار والذين روهم الكتب والصمتاء يجب أنه رجالة هذه الأثناء ثقات ولم ينتكلم في أحد منهم إلا في أبي جعفر محمد النبي ابن سليمان رأى الفتاة عن عزيوس فهذا هو الذي خطم اشتري فكير ف وراء ف... من أهل وراء يعني محمد صلى الله هذا الكتاب لعده اغراض ااا اولا هتأخرج طرح من هذا الكتاب اول من الخلانه في كتاب وقارت الخليلات حدثنا محمد المسلمان الجاعري حدثنا عبد ديوسط ابن مالك العطار عن يخوب سمية حدود عبد الله وذكر جزءاً من أسل السنة ف أركون قال محمد قال الخلانه خالد التجر بالروايه هو في رواه اصول السنه التي عليه النبي احمد فهذا يثبت على قبوله هذه الرض الخلان كانت من الأكثر كانوا أخطر أخاطئ أو أخطر الذين جاءوا بعد لأنهم اعتناءا لكمة الراحة شوال ف... فكما قال الخطيب والمجدادون في طريق برداد قال عن وقت الحلاة كان من من صافر عناياته من من صرف إلى يده للجبل برمان أحمد المحمد وطلبان المصافر يأسيها وكتبع عالية الأمازين فكان هو من أعظم من جرى قرب إلى نحن وضعها كم صمتها. فلو كانت مرة بي رواية ليت متابدة عحمة لبينت أنه ذكر الخلاب بعض هذه رواية ذكر الجرح في فهذه الأولى ثم كذلك إذا نظرنا في فرجان العدوس الملاكة الذي روى هذا الكتاب العديد من نحن نجد أنه قد بصط لإننا فقال الوديه القدوه الشني السنه قرضي سايا عبد بالله ورا عبد الدس ان ऑफिसर فطايل اكتب عنها قولنا اكتوبر و هو قول في طبقات الجبال في بردان عبدالله عزيزة قال ذكره أبو بطل الخلال فقال كان تعمل عند أبي عبدالله منذية في هدايا وغير ذلك وله لي قرص شديد وكان يقدمه وله أخبار يطوله شرفوه وقد رأى عن أبي عبدالله لم يرى غيره. لا تقع إلينا و تقع إلينا كلهم ماذا ربط أخراب العلم و وقع إلينا منها شيء أخراج الرقبة عبد الله أي أن الرحمن. في جماع أعلاب السنة و في جماع أعلاب السنة ماذا يرحل أزل إلى الخير في طلبها كان ؟ قليلا يقصد كتابة أصول السنة قال قال أن أبي يعلم عن ماذا أصول السنة هذا لو رحل رجل للصير لطلبها لكانها قليلا من عظم أهمية هذه الأصول و كتاب عمرط طنطا كلامه قد اري على لغه ابن رشد في اراء الاشرط في ذكر اصحابنا محمد وتبارك مقالهم جير الدين الوليني في كتابه امام هاشم في تراجم اصحابنا رحمه الله ظلم عليهم الى هون وقد اقر ما قالوه اوليا ولن نمتر منه شيئا فتبقى هذا على إقرار هذين الإمامين لصحة لسبة أصول الصنع إلى الإمام أحد وكذلك الإمام الأمام رحمه الله قد رأى هذا المتن بإثنابه في كتاب شرحة أبطار صديق أهل السنة وحرح وحرح وحرح وكان وكان الإمام الملكائي ينطقي أصح أو أشهر شيء لكل إمام يرهل فيه يرهل فيه أكتابه فروا الملكائي إذن جليل الطبر محمد الله نستمر بصراحة السنة وراء ذلك أعتقاد أبي حاتم الراجي وأبي زرع الراجي وراء أعتقاد سبيان التوري سنة لما جاءت إلى الإيمان الأحمد اختار أصول السنة حتى يدعمها معبرة عن أعتقاد أحمد فدل هذا على أن لا لكائد ليعطاقوا قحة نسبة هذه العقيدة إلى الإنجاحات وإلا ما كان اختار من دول قطية الروايات التي رولت أحمد كميان أتقاضي بصورة هذه السؤال فكذلك أيضاً الإمام المصري يعني رأى هذه العقيدة في ترجمة عبدوس النواد العقاد كما في كتابه طلاقات الحمالية ابن الجازي رواها أخضر إسناده في كتابه مراقب الإمام الأحد <تصفيق> فلواجه هؤلاء الألمة لهذا الاعتقاد دون أدنى إنكار منهم يدل بلا شك على صحة في نسبة هذه اعتقد الى المره وكل هؤلاء قدرهم الكتاب باثاره لهم والتقم باثاره لهم احداث نسخه الخطيه التي او ال الذي قرأناها كلام كثير في الاسنام المتينه <تصفيق> الله تعالى قد نقل كثيرا من هذا الكتاب في كتبي في, في كتاب المواثقه وفي كتاب من هاي السنه وايضا زادنا بالنسبه لهذا الكتاب يا جماعه وكذلك ابن القيم وحبه الله تعالى قد أصار إلى هذا ثلاث و ذكر في مؤلفات ابن تيمير في مؤلفات ابن تيمير وكذلك ابن عبد من الأولى الأولى الضوغية ذكر أن الشاشة الإسلام المثالية صرحاً على هذا الكتاب حتى الأصول السنة هذه ابن عبد الهادي وهو ما هي مُتضمرة لكلام الإيمان أحمس الأصول الدين فهذا أيضاً إقرار من هذين الإمامين ابن القيب الكتبه الى وكذلك وقد ذلك تماما الله كانت تراجع في ان يخلص في سير علم الغله وراى ان كان ان يخلص وذكر بين اصول السنه ولم ينكر صحه صحه نسبيه كتابيه الى ابن حنبل نعم الذهبي فانكر كتب لا أصحب نسبتها إلى نسبة لحظة مثل كتاب كتاب في التفسير ينسب إلى أحمد يعني أنكر الزهدين صحة هذه نسبة إلى أحمد وكذلك رسالة الإستقرين وهي رسالة أيضا في العقيدة تنسب إلى إيمان أحمد <تصفيق> يعني كما ذكر الذهبي ان فيها رسائل مسائل واشياء منكره لا تقتضي الذكر الا منها فلو كانت رساله اصول السنه او لو كانت بس اصول السنه لا يا فهد ما يصح ان يقول ان وهذا كما بين في كتب اخرى و إن شاء الله عندما نقرأ الكتاب سوف نجد أن كل فترة من فترات هذا الكتاب قد جاء بثمورة بالأساين الصحيحة عن الإمام الأحمد في مسائل تلميذه وأصحابه له كما في مسائل أبي ومسائل الكوستج ومسائل أصحاب الطعيم أصحاب الطعيم ومسائل أبي هانق ومصور مسائل أبي هانق الأحمر ومسائل الله من أحمد فالخاطر من أحمد وغرر هذه المسائل و... وصالت إن شاء الله نجد أملك هذه المسائل على كل ما جؤد في كتاب صورة صنع مما صالت ويؤفد لها بلا أدنى السحر لنسبة لهذا الكتاب إلى الإنهاء من أحمد رحمه رحمه رحمه الأخشى يكون الكلام صعباً على العظيم فمن كان لا يفهم أرجو أن ينفع يديي أو يده حتى أعرف كان لا يفهم مبسط الكلام المقدمه فاله المقدمه فعلا القضيه فعلا صعبه شويه والله اصبر ما نحن يعني نوجه هذا الكلام اليكم أو هذا الدرس موجه اليكم وكذلك قد نوعي غيركم من طلبه العلم عن طريق التنسيب ترى نوط او ترى ان ان العلم وكذلك يستفيد المسلم العادي الذي قد لا يهتم ببعض هذه المسائل الأمريك ونحاول إن شاء الله نسمع ما يقوم الله أصلاك ف... <تصفيق> <تصفيق> وكنت اتمنا لسيرا اني اقدر اقول حاجه في اصول الاشعار طلع استصطفت في معهد الاشعار دوره احد وزائر للترحيب اهلا وسهلا اخذ احد الزائرين ورب الله فيك نصر الصباح صباح الخير يا استاذ يا دكتور عمر الله يبارك فيك هو من الصبع هذه تركة مخالطة لأهل ليس ليسوا على السمت و ولهم كلام التوحيد الذي أنت برسته هو مخالط لما كان عليه الصحابة رضي الله مخالط لما عليه أهل السمت فأنت شاء الله يعني لما تتعلم عقيدة أهل السنة سوف يتباين لك الخارق وبين كلام أسعاره مضين كلام الأسعار هذا المخارق للسنة اه الاشاعات الوطنية هم على الحكومة فرقتان التي خالفت فهم الصحابة خصوصا في باب الاسماء والصفات في باب الذات الصفات لله عز وجل وكذلك في باب الاثبات و... لا محمد الاسلام كل واحد مننا يعني هم صحيح ولا لا لا خطا ماذا؟ يعني وجدت اللي بشرون وخطشون لا؟ أحنا لا؟ هذا <تصفيق> ما يتفعل بيدخلي مالي؟ لا أنا أمغطيش عن الغربة لهم يعني أمغطيش عن الغربة أمغطيش عن الغربة مظهر بغربة كلا أمغطين مخالف مخالفهم بعقيدة أصدر أنا أصدر <تصفيق> فماشاء الله سوف نذكر الآن طرجمة المجادة للإمام أحمد بن حتى نعلم من هو الإمام أحمد بن حمد فنقول أولا الإمام هو أحمد ابن محمد ابن حمدل ابن أسد وابن هلال ابن أسد السيداني <تصفيق> رحمه الله تعالى قال صالح ابن أحمد في رواية سيرة إمام أحمد. قال أبي أي إمام أحمد في سنة أربعين ستين ومئات في اولي او في شهر ربيع الاول في اوله وقال قال ابو, أي مات أبو أي محمد وماذا اقول اي ماذا الق ابو احمد وعمره 30 سنه فايت عمر ايذا غار وفات والد إمام أحمد الذي قام بلعياته أو قام بلعياته هي أمه رحمة الله العالم وبدأ الإمام أحمد رحلته وبدأ رحلته في طار الإن في عام ثلاثة وثمانين بعد في السنه التي ورد فيها وشيعه ابو بشير احد ائمه الحديث ف... في هذا السنه رحمه الله احمد و... بن احمد لا اوكي خلاص حامل يعني تمام سيب لي خد بالك امسك حضرتك طب قال الإمام أحمد رحمه الله طلبت الحديثة وأنا ولبن ستة عشرة سنة وخرجت إلى الكوفة سنة مئة شيء في عام أو سنة ثلاث بعد المئة وهي أول سنة فيه صافرت فيها وفي قال أيضا أنه أول طرجة طرشتها إلى البصرة سنة ست وثمانين وقال رحمه الله لو كان عيدي خمسونة برهما كنت طرشت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الرئي وهذا يدل على مدى الفطر الذي كان عليه بإمام أحمد ورغم هذا ما منعه هذا عن الطلوج في طلب هذا وكذلك قال قاله الجارزي أن الإمام أحمد أنه لم يتصدر للحديث والفتوى إلا بعده وإلا بعد أن له أربعون سنة وطوافق ذلك مع أنه رحمه الله ترك الزواج حتى بلغ سن الأربعين فتزود الإمام أحمد كما قال أبوه عن نفسه تدوسته أو ما تدوسته بعد أربعين ولكن يعني بلا شك هذه لا تكون سنة, لا تكون سنة متبعة لأن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخارية مسلم الحديث من مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من يستطع من بائته فليتزوج لأنه أحسن للفرش وفنه أغضل البصل وأحسن للفرش فالشاهد أنه قدر فهكذا بإنهان أحمد أنه تزوج إلا بعد سن الأربعين ولعل الله عز وجل هذا لحكمة إعلامه سبحانه وتعالى حتى يتمكن من التفرق التام بطريري الانصاري وكان الاله احرق رحمه الله حاول يثمر على الحفظ فكان من اخمنا في فكما ذكر أره الله بن أحمد أن أحمد قال له إن شئت أو خص أي كتاب إن شئت من كتب وكية وإن شئت أنت فقال مع الكلام أي عن المثل الحديث حتى أخبرك بالإثناد وإن شئت علي الإثناد حتى أخبرك بالكلام أيضاً حديث فكان يحفظ أحاديث الإمام الوكية التي رواها الإمام الوكية وحفظها كاملة إثناجاً ومثل وكذلك وبهذه الطريقه تمكن امام احمد من جمع مسنده الذي بلغ الاف الاحاديث ف مسند امام احمد يعد من اكبر دواوين اهل السنه ولو رحنا ونلأوا هذا الزمان إلى المشرق والمغربي ما تمكنه من تصنيف مثل هذا المصنط الذي يعد من الأسباب التي خفزت بها الصمة ولذلك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 كما قال علي بن المديني رحمه الله قال احمد بن سيدنا قال احمد حنبل سيدنا وكذلك قال أبن المديني إن الله أعز هذا الدين براجلين بأبي يوم الردة صديق بن حنبل يوم التكن وكان لأبي بطر أعيان وأصحاب وأحمد ليس له أعوان ولا أصحاب فما وجد أحمد أحداً من كبار العلماء في زمانه صبروا أو ثبتوا معه ضد نفقان بخلط الفرؤان فثبت أحمد وحدى معنى قليل من حوالي ثلاثة ولم يكون من الكبار ولكن الكبار في هذا الوقت أمثال يحيى ابن معين وأمثال زميل بن حرب وابن المدينة نفسه الذي ذكر هذا الكلام في السنة عمال أحمد ما خبروا وما اعتبتوا في أن احنا أجادوا خوفا من القطر فأجادوا في أن احنا تخطوا كما سواءنا ويأتي إن شاء الله فإن كذلك قال أبو عبيد القاطم, القاطم إذن السلام قال انتهى العلم إلى أربعة إلى أحمد بن حمدى وهو أعلم دين في أعلم العلم فلج هو علم أحاديث وإلى ابن أبي شيبة وأحقظهم لهم إلى علي بن المديني وأعلم دين وإلى يحيى النمعين وهو أكتبهم به قال أبو عبيد القاسم وإبن سلام كما روى هذا إبن الجاوزي في مراقب الإبناء الأحمد انتهى العلم إلى أربعة إلى أحمد بن حنبل وأفقه فيه سيد الله وإلى ابن ألي شيبة وهو أحفظهم لما وإلى علي بن المديني وهو أعلنهم به وإلى يحيى ابن معين وهو أكتبهم لما